أعوذ بالله السميل على المشاهدين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله تعالى نحمد ونسايدين ونستغفروا ونعوذ بالله تعالى بسم الله أنفسنا ونسيئة أعمالنا إنهم يهدي الله تعالى فلا مضل له, مضل له فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمت لأني أنت العليم الحكيم رجاء الإخوة الصوت بس سوق يا شباب عايز الكلام يا اخوانا خارج المسل فبارك الله فيكم شاء الله اخوانا حديثنا عن القصص القراني ولا زلنا نواصل الحديث مع قصه نبي الله ادم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وكنا اخوانا قبل ذلك من الفائده من دراسه القصص القراني انما هي العبره والعبره ليس الغرض ان احنا نحكي قصص و وبعد كده نصالف الفائدة أن نقل بفائدة اليوم يا أخوة صننا درس درس مهمة جدا في قصة نبي الله آدم ألا وهي محاجة نبي الله آدم عليه السلام لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا أخر والصلاة والسلام كنا يا أخوة في الدرس المرضي إن هذا الحديث ثابت في الصحيحي في مستدر أحمد وذكره أصحاب السنة وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة وعمر وجمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى احتج آدم وموسى فقال آدم فقال موسى عليه السلام أي ربي ألنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة فأراه الله عز وجل آدم فقال له أنت آدم الذي خلقت الله بيده وأسكنك الجنة ونفق فيك من روحه وأسكن لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فلماذا خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة يبقى سيدنا موسى يعتب على سيدنا آدم عليه السلام وقال لماذا خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة في رواية أخرى قال له أنت أبونا لماذا خيبتنا وذريتك من الجنة وفي رواية أخرى قال له النبي الله موسى أنت أبونا لماذا أشقيتنا وذريتك وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة وفي رواية قال له موسى والله لولا ما فعلت ما شقيت ذريتك أي ما دخل أحد من ذريتك النار فقال له آدم عليه السلام من أنت قال أنا موسى قال له نبي بني إسرائيل أنت الذي اصطفاك الله وكلمك نجياً وخطّ لك الألواح بيده وفي رواية أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه وطبعاً نحن نقلل في الدرس الماضي نستميد وقلنا من هذه الجملة إيه؟ نعم أن القرآن كلام الله عز وجل فهذه المورة تبارك وإصفر الكلام هذه صفة ثابتة الله تبارك وتعالى ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه إذن لم يعرفه أيضاً إخوتي فلاك فقال له آدم عليه السلام فبكم وجدت التوراة كتبت قبل أن أخلاق بعتم على سيد آدم سيداني بور التوراة كتبت قبل أن أخلاق بكم قال موسى بأربعين عام فقال له آدم عليه السلام فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى إيبا التوراة كتبت قبل خلق آدم بكم وربعين سنة وطبعين تراجدت في التوراة فعصى آدم ربه فغوى فقال آدم فقال نعم فقال له آدم فكيف تلومني على أمر كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة إيه إيه إيه بأنت متمنع على أمر المولى تبارك وتعالى كتب في التوراق قبل أن يخلق آدم وعصى آدم ربهم فغوا ومتلتون على كتبه الله عز وجل وفي رواية قال له أدن على أمر قدره الله عز وجل عليه قبل أن يخلقني أو قبل خلق السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى وفي رواية نخوة في الله قال فخصم آدم موسى ففي روايه فحج ه ادم بما الذي حج اخر نبي الله ادم عليه وعلى النبي اصغر الصلاه والسلام قلنا فن هذا الحديث يعمل اشكال عند كثير من الناس ها طب كل واحد يقولك حجج على القهوه بشرب شيشه تقول له عمي الشيشه حرام يقول لك الشيخ ربنا يشتدفع عليه مش كاتلنا أنت لو تلو ما كتب شي بأن تروح في ذهب قلوا كاتب طب كيف يعذبني على أمل كتبه عليه آه شفت الكلام هذه هو ليه للإشكال هل سيخبر فكنا يخبر احتج آدم موسى نحن بلقول إنهم التقيا وهذه الحديثة بعد موت نبي الله آدم في حاة نبي الله موسى لكن مات التقيا وأيضا التقيا لا نعلم الى ان زدنا موسى قال ربي ارنا ابان ات فربنا حقق له الامر وره النبي الله يجزع عليه وعلى نبينا ابو الصلاه والسلام قلنا اخوانا في هذا الحديث العلماء قالوا هذا فيه دليل على او حجه في الايمان بالقضاء قضاء يا هذا ركن من اركان الايمان السته <تصفيق> رأس؟ أكد كان لمن كان سيسر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل واليوم الآخر والقدر ولما قالوا لها ترتيب كما قلنا قبل ذلك أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروهم من اليوم الآخر فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الناد فقد وفقوا القدر الذي قدره الله عز وجل عليه يبقى لا يقبل يا إخوة من أحد إلا إذا آمن بالقدر ولذلك أدريك لك إيه؟ أأتي لك بأمثلة في سنة الترمزي من حديث عبد الواحد بن سليم يقول أتيت المدينة فوجبت عقاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن عندنا أناس يتتلمون في القدر بالبصر وعالت ما نتكلم بالقدر بأن ينكر القدر في حيث ما قدر ومن بيعلم الأشياء بعد إيه؟ بعد وقوع فقال له عطاء أتقرأ القرآن؟ قال نعم قال أقرأ من أول الزخرف فقرأ حامير والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فقال له عطاء عبد الواحد بن سليم أتدري ما أم الكتاب؟ تعرفون من كتبه أيه؟ قال له لا قال كتاب كتبه ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض فيه فرعا مكافر وتبت يد أبي لهب وتب خلاص يا إخوه؟ طيب أيضا معنا إن أول من تتلم القدر يا إخوه خلاص؟ بوضنات بهذا في الأمر من أول من تكلم بالقدر في حديث يحيى في الصحيحية من حديث يحيى بن يعمو قال أول من تكلم بالقدر معبد الجهدين قال فانطلقت أنا وحميد لعبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لكينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء يبقى قلنا لما يحدث مشكلة وأمر في خلافة عقل عندك في عقلك ترجع لمن؟ ارجع لعلماء فذلك ينكيروا القدر قال أنا وضع لهمتها من فتضل وتضل فقال لا احنا روحني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا بهذا الأمر قال فانطلقنا إلى المدينة قال فوفق لنا عبد الله بن عمر هم دخلين المسجد وفي نفس التوقيت داخل معهم مين؟ عبد الله بن عمر قال فاكتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فيما يتكلمني فقلت أبا عبد الرحمن يقول عبد الله بن عمر ظهر قبلنا قولنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم دخل القرآن ويتقفرون العلم عن طلوب العلم من مضاني يترحص وفكتوا بالعلم وذكر من شأنهم كذا وكذا العبادات يصوموا ويوصلوا ويعبدوا المولادة روالك وتهالى ولكنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف ملت؟ أبنى بيعلم بعد أن تقل فقال عبد الله بن عمر فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يقسم به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقبل ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطابة يضاه عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بأرض الثياب شديد سواد الشعب لا يرى عليه أثر السفر ولا علفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إذا ركبتيه وجعل كفيه على فخريه وقال محمد من إسلام؟ وبدأ قال من إيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولغم الآكل والقدر خيره وشربه تقولوا إيه؟ فأخبرهم أن إيه؟ اني بريء منهم وانهم براءه مني هذا اخدي في سيدنا الله سيدنا عمر نخطاك الله عجل لما خرج إلى بلاد الشام فكان في بلاد الشام فيه طاعون فعلم في الطريق ان في طاعون في بلاد الشام فطبعا الناس قالوا نرجع وناس قالوا نكمل فاستشار الصحابه فاشاروا عليه ان نرجع فجاءه رجل قال له يا اميرا أَتَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ما أنت الله ربنا مقدر لك ستوصاء وإحنا سنوصاء معك بطاوان سنوصاء فقال إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم قال للوجب عندك إبن ننع قالت إذا نزلت صحراء وجدت مكان فيه عشب ومكان مجدب ليس فيه عش قال فاذا رايته في المكان الذي فيه عش اليس هذا بقدر الله واذا رايته في المكان الذي ليس فيه عش اليس هذا بقدر الله طب انت هتختار ايه لو فيه, فيه،, فيه عش وخلاص يبقى وذلك احنا ايه الناس اللي قاعده بتعامل في القدر ده زيك عاتيك مسؤوليه ربنا قدر علينا اشرب الحشيش وربما بنته بعين طيب يعمل خلاص سيب يا راح في جيبك واسهل الموبايل بتاعك ولو ربنا مقدر ويتسره يتسره يتسره يتسره هذا هو اضرارك طيب امتب تزني يقول ده بقدر الله طيب خلاص سيب مراتك هنا الواحد بيعكيسه وواحد ولو ربنا مقدر ان هتزني تزني ما يقولنا هو فرقتين ضل هلأس فرقتين ايه فرقتين ضل القدرية يبنى في القدر والجابريال قال لك الإنسان ده يعروش اختيار ومجبور زي الريشة كده في مهب الريح فطبعا الجماعة الجابريال دول رجل جبري متزوج مرأة جبري فأمو مدخل فواجد رجل مع مرأتي بيزلي بيزلي بيزلي الجماعة دول بولك أنا مجبور ربنا ما ماشي كده زي الريشة فجدها بتزلي ايه ده اللي بتعمله ده اتو كان امر الله قدرا مقدورا انا ده امي رزق مقدر خلاص طبعا هذا خلينا حديث لاثبات الايمان بالقدر كما سنعلم طبعا من هذا الايه هذا الاصل طيب لازم نخونقف وذلك احنا طبعا لابد يا نعرف كما قلنا قبل ذلك ان السبب السبب من القدر مش منفصل عنه. عضرب دولك ميدال. قلنا اخونا لو احد من البيت يجي بسرعة فرح ضربته عربية. فياجي واحد مخه ضرب كده يقولك ايه? يقولك هو لو تأخر سانية كان ما كانش العربية خطرته. قل يا اخي ده السبب من القدر. ده لازم ينزل بسرعة عشان العربية تخبطه. ده القدر من ايه? السبب, السبب من القدر هذا لم يشعر الرصيف تطلع العربية على الرصيف ها؟ تخبطك وتنزل تلك وتقول لاعب تبتخل بالأسباب لكن إذا قدر المورة تبارك وتعالى شيء قال خلاص لا ينفع الحذر من قدر وذلك أخواننا قلنا قبل ذلك أن في قصة نبيل عدم أيضا قلنا أن سيدنا عروب نعبسنا فيما اتكلم في, في قصة هدهود سليمان <تصفيق> فبقول ان الهدهود جلس سيدنا سليمان عشان ينضم الى كذبة الجنود عنده فطبعا بقول انتهي في يا هدهود ثلاثي ده هدهود ده بتين جراء فقال ارى الماء في تخوم الارض هدهود بذاته يعرف المياه في المكان فلان فطبعا راح واحد قاعد كده كان قاعد يبني عباسها هدوكي في المجلس والساعة ليه عشان يعطلت فأولى ابن عباس لتصدق من إليها هو تنوذب يرى في دخول من الأرض وإحنا الطفل الصغير يضع له الحباية في, في, في, في, في الشرك في الفخ ويغطيها بالرملة وبعد ذلك يقع فيها فين اللي يرى ما في دخول من فقال ابن عباس والله لو لا أن يقال خلاص اعترض على ابن عباس ما أجبته له هذه الإجابة قال اعلم أنه إذا نزل القدر ذهب الحذر وعمي البصد ربنا قدر أقول هذا كل بص في الشام ايمان واشمال ويما تخبطك العربية ما تشوفش عيدها تمشي دعبك يعني لا ترع شيء لأن قدر مرة تبارك وتعالى كهذا ليه؟ هذا الأمر طيب يا قدر الحديث لن نوضع عليه إزاي؟ نواجهه إزاي؟ هل هو سيد آدم يتحجج بالقدر؟ العلماء وقدنا قالوا فيه ثلاث إجابات على هذا, على هذا الموضوع ثلاث إجابات على هذا الموضوع إجابة الأولى يا إخوة والثلاثة طبعا ذكرهم الحافظ ابن حجف في فتح الباب <تصفيق> الجواب الأول النبي الله موسى عتب على سيدنا آدم على الأكل من الشجرة ولا الخروج من الجنة من على الخروج الجنة. تأبونا أخرجتنا ما قلوش تأكلت من الشجر وبيعا اعتب عليهم انت انت أشقيتين وخيبتنا لأنك أخرجتنا من الجن فسيدنا قادم بقوله مش أنا اللي رتبت الخروج على الاكل من الشجرة مالي أخد رتب الخروج على الأكل من الشجرة المولى تبارفت عليك وهو المولى قادر أن يرتب الخروج على أي شيء آخر فهو الذي ليس قدر أن أخرجتك لما هذا كان في تقدير المولى تبارك الذي رتب الخروج على الأكل الذي رتب ليه؟ خروج على الأكل ربنا قال لي سيدنا آدم من أنت لو أكلت من الشجرة ستأخذ من الجنة؟ قال له كده؟ بس أن ما, عارف. ما عارفش ما عارفش أن الأكل ستطلع من الجنة إنما لما سكى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا وهو المرة تبركت على قادي يرتب الخروج على أي شيء آخر. غير الأكل. يقول مش أنا اللي فعلت هذا الأمر. الذي فعل هذا من رتب الخروج عليه على الأكل. قالوا هنا هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية إخوة. قالوا إن كل شيء يفعله الإنسان ينقسم بقسمه. قضى. وكاسب. قدر وكاسب. المولى تبارك وتعالى قدر انك اذا اتلت يحصل ايه? تشرب. واذا شربت ترتوي من الزمع اللي عندك. يبقى ربنا قدر هذا على ايه? على هذا. انا حاول كده مش حاكم. ها? وحاجب نفسي شبعه. لا. يبقى لابد أن تأخذ اللي هو الآكل عشان يابعا قدر الموضة تورك وتعام أنك إذا أكلت تشرب إذا شربت ترتب إذا تزوجت يحصل إيه؟ تنجي تشرب الله ربنا رزقني بأوراده اللي مش بيجوز يا رب رزقني يا رب بزر لي صالح انت فين اللي, في اللي عماده انت؟ يبقى لابد إخوة الإنسان يبقى داك داك داك طيب اللي فعله سيدنا آدم الكسب ولا القدر؟ الكسب نؤكل من الشجر وقدر منه تبارك وتعالى الأكل لليكن سبو يطرد من الجن طيب الكسب يا أخواني ربنا تاب على سيدنا آدم منه ولا لا؟ يبقى تاب الله عز وعليه من الشيء اللي اكتسبته الأدام ولكن بقي ايه؟ بقي القدر لقدر ربنا تبارك وتعالى فهمنا يا أخواني الجزيرة يبقى ايه بقى نكتبها ازاي سيدنا ادم انما هو ليه انما هو الكسل كان باقيه ايه امن قضاء الله تبارك الله باقي خدنا الامر الثالث او الجواب الثالث قالوا <تصفيق> لما اخوا ان سيدنا موسى لما عاتب على سيدنا ادم عاتب عليه امتى في حال سيدنا ادم فهو معلو ولا بعد وفاه سيدنا ادم عليه السلام بعد وفاته بعد وفاه النبي الله ادم قالوا <تصفيق> على مين افرق صلاته السيد خلاص إيه. اكتب عندك السؤال متى يحتج بقضاء الله وقدره في المعصيه امتى الواحد يحتج بقضاء الله وقدره في المعصيه ولما قلنا الاحتجاج بقضاء الله وقدره في المعصيه له حالتان حاله محموده وحاله مذمومه حاله محمود ولا ايه مذموم الحاله المحموده يا اخوه اذا بالقدر من ذنب تاب منه وتاب الله عز وجل عليه سيدنا اهله بيقول له ايه ده انا اكلت من الشجره وربنا تاب علي يبقى يا اخوانا هذا احتجاج محمود ولا مذموم هذا محمود لأن أمر تاب إلى الله تبارك وتعالى وتاب الله عز وجل عليه لكن الإحتياج المزنون إمتى؟ لما تحتج بالقدر على معصية أنت مقيم عليها أنت عمل الزمن واعد فيه وتقول الله أن ربنا كتب عليه لا هذا لا يجوز الإحتياج بالقدر في هذا الأمر لماذا أخر يجوز الإحتياج؟ لأن المولى تبارك وتعالى لم يخبرك إن كتب عليك هذا الأرض وضرب لك مثال وإن كان مثال مخدوش ولله المثل الأعلى عشان بس نقرب العامل بالنسبة ليه؟ لو إنا خدنا مدرس ومعامل معا من الطلب، بدرسوا عنه فبدرسوا من الابتداء والإعداد يعني دروس الكلية فهو عارفهم يعني مستويتهم إزال قال لهم يوم الأربع عملوك امتحان. فعملوهم امتحان. وقال لهم قدر فلن فلن امتحان هم تجود. ورقهم. بالنتيجة فلن حيصطوا فلن اهندحان. وحطا كده يعني. فكتبوا في الامتحان. وبعد ما انتهوا من الكتابة مسك الورق وصحاحوا قدامهم. فلليه فلن راسك? قال له قصر مكتوب ايه? في الورقة كتبها قبل ما, ما تمتحنهم إنه فلن ده إيه؟ فلن ده راسي، فلن ده ناجح هل اللي صيد ده ممكن يجي أن يقول المدرس أنت سقطين عشان أنت كذبتين من سقط ونرسه كنت ناجح؟ الورقة بتاعتك هم، وورقة بتاعتك قدامك هم يبقى يقولون الله المثل الأعلى هل أنت ربينا أخبارك أنه كتب عليك الشقاة؟ أو كتبك من أهل النار؟ اضطلعت أنت الوحي المحفوظ؟ يبقى خلاص لما بتجي تروح المسجد بيجمع رضيس يأخذك الماء في الكنيسة يبقى يخذ ذاك الأصحاب ومن يفضل رسول الله قال أعماله فكل ميسر لما خلق لك قولي ربنا قدر لي الخير وأراد بي الخير خلاص يبقى أعمل في الفضاعة الله يتوارك وتعالى لكن تحتج إخوة على الأمر لذلك المولى تباركت عليه العلماء إن المولى عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون مكان حي ماضي وما سيكون المستقبل وما لم يكن المولى تباركت على قول ولو لما يسأل ربنا أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا قال الله عزيزي ولو ردوا لعاج لما نوعان وإنه لكاذب فربنا علم ما لم يكن لن, يكن لن يرجع مرة أخرى لو راجعوا ماذا سيفعل لو راجعوا مرة أخرى ماذا سيفعل وزيك يقول المرة أخرى أبقى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاكوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قلنا نهات لعلم ولا لانده نربنا كتب عليها كده أنا عرفتنا المكتوب يبقى كده أنا أعمل فيه ما قد أنت هل أنت تعلم؟ يبقى لا تعلم هل عندكم من علم فتخرجوه لأن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخبصوا لذلك جاء براجه السارق للسيد نعوان من ليقيم عليه الحد فالسارق لم يجيبكم عن الحد قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله ونقتل عليه السارق قال ونقطع يدك بقدر الله بس الأمر أن تسرق بقدر الله ويدك تقطع ويدك بقدر الله يبقى أخونا يا جسد إنسان أنت اعمل كل واحدة كنا اعملوا فكلوا ميصر ليه ما أقولي قلب ما بالقدر أخونا اجعل قلبك مطمئن أن ما قدره الله عزه الله إلا واقع بتاسمك إيه فلان الفلان ربنا تبارك وتعالى مقدر دوح المعفوز قبل عناقر قد السماعة والأرض أن أنك ستولد من أبوي أبوك فلان الفلان خلاص سينجيب فلان بن فلان وفلان ابن فلان قدر أنه سيتزوج من فلان بنت فلان وفلان ابن فلان سينجب منها فلان ابن فلان وفلان بنت فلان يبقوا أن هذا عنه يشعر الإنسان لذا لك أنت لما تؤمن بالقدر بالنسبة في باب الرزق اختم في باب الرزق أن نفساً لن تموت الرسول ان إن روح القدس نفذ في روعه أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أن أحدكم استطاع الرزق ويطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا يناه إلا بطاعته ممكن قلنا مخروض يمنع عنك الرزق الذي كتبه الله عليه لك أبدا لذلك إحنا قلنا قبل ذلك أقول لك فلن يقطع رزقي قل ده رزقك إنت وهو بيد الله دوارك وتعال لكن فنان ده غايت ما ما اصدق ان يفعله يعمل معاك يقطع سبب السبب ده كم كم سبب للرزق يا اخوان كم سبب للرزق لا تعد ولا تحصى كل من بطاطا واللي يجيب عربيه واللي مش عارف يشتغل في اسباب الرزق كثير هو عمل خطا عن كس هو لا يستطيع ان يقطع سبب وقد لا يستطيع هذا اي طيب اذا قطع السبب هذا لا يوجد أسباب كثيراً أسباب الرزق لا تعد ولا تحصى وذلك نبي قلت لو أنكم توكلوا على حق الله حقا توكلوا إلى كما يرزق الطير الطير تعملين؟ أعجب في البيت تقول رب أكلم لا تغدو محاسا وذلك أخونا لابد الإنسان خذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء وبعد ذلك توكل على الله عز وجل كأن الأسباب ليست ليست بشيء تاني الاسباب ليس ليس بشيء ملاحظ اخونا لابد ان نسمينا يعني هذا الايه يعني هذا الامر امر جيد باخونا طبعا ايه لابد طبعا في هذا الحديث ان المولى تبارك وتعالى اثبث كل شيء في الكتاب اللوح المحفوظ خلاص كل فعل يفعله العباد وكل امر يقع في الكون بتقدير الله تبارك وتعالى ما في شيء فنقع إلا بعلمه سبحانه وتعالى وعلمه الله تبارك وتعالى أزل وكتبه قبل أن يطلق السنوات الأرض بكم؟ بخمسين ألف زال وأنت في بطن أمك وعمرك مئة يوم أرسل الملك وأمره أن ينفف الروح وأن يكتب رزقه وأجل وعمله وشقي أم سعيد عمرك كم؟ مئة يوم مئة يوم شخص طيب وذلك المرة تبارك وتعالى أثبت أن الله عز وجل العلم كل شيء في الكتاب أو أثبت كل شيء في, في أم الكتاب وما أجبر أحدا على فعله قد بل جعل الإنسان يختار بين البديلات قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونؤمن بقضاء الله وقدره وكل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس العجز الغباء والزكاة بقضاء الاصل انه في كل شيء للعبد قدره ومشيئه واراده يختار بها ويحاسبه الله عز وجل على ما كسبته يداك بالحسبك حرام الذي الذي جنته يداك خلاص يا لو تحجج على المعصيه التي فعلها ولم يتب منها ده مثال زي مينك ولا زي ابليس اذا احتج بجنب تاب منه الى ربه تبارك وتعالى هذا مثل كما كما يا مساء عليه السلام بعد نسمينا اخوه تقربت تبارك وتعالى وبدي ضمنا احنا كما قلت نؤمن بالقضاء والقدر اذا كان وقع بك اي هذا بقدر الله طيب الحكم ايه يا اخواني هو لازم أم ان كل امر يقع بحكمه ما في شيء اخوه يقع في كون الله تبارك وتعالى بدون حكمه لكن الحكم اللي تعرفها انت ها تعرف النهارده بكرة. بعد سنة تعرف عندما تنزل بك المصيبة وتذكر أن كل شيء بقدر قدر لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ولذلك كان ما قول من القيام رحمه الله قال ما منعك إلا ليعطيك خلاص وما أعطاك إلا ليمنعك فمتى فتح لك باب الفهم تفهم بس أنت العطاء ليه؟ الحكمة والمانع ليه؟ كان المنع هو علم العطاء وكذلك كنا قلنا الحديث النبو صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عز وجل عبداً حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الدواء الماء خلاص يبقى أنت, يبقى انت يا أخي الآن أقول الله أننا فقير في حياة الدنيا المرة كبارك وتعالى جعلك فقير لماذا؟ لحكمة ولو بسط الله الرزق لعبادهم لا في الأرض ولكن منزلوا بقدر لكن منزلوا بقدر ما هي شايفة هل أنت تعرفوا الدكتور في روس؟ هتقعد في المسجد هنا؟ ولا هنشوفه في الجهة أقول لك إذا ما وجدت قاعد تريف للتوكتوك والإعادة ها؟ ها؟ هل أنت ركزوا سبحان الله وأعطاك ليه؟ طول الله ده يا ربنا ما لم يعطيني مثلني الولد يا أخي الحكمة ما ممكن يعطيك ولد وتبقى يشكيك بإيه كل يوم جابوا من إسم و من محكمة و راح مش عاكتين وذلك الله يفعلنا كل انسان في على قضاء الله والقادة لربنا تجيب خلف معه ست بناك كل بنت دي بمأتب وحزن وتجي طبعاً في البتك إني يعني فيه لدرجة الله يخو بعض الإخوة المرأة رفضت أن تردع البنت مش في البنت إلا للأم هل أصر؟ ترزق بوالد تقول لي مبتلى بمرض كل يوم راح لفه به على المستشفى ودهره دكتور يشقيك الله عز وجل فالإنسان يقولنا وزك... يخرب يقول يا هابو يا هابو من يا شاب يا هابو من يا شاب هو زوجة الكران هبها يا أخي هاتولت واحد واحد ديك هارية وهبها يقول له عايزها ودوه بنت وعايز بنته خلاص تختار قلت له بص أمر الإنسان عايز يديره أولاد يقول نفس البيت تصبيت اندي حبيوت أبوها ومش عايز يديره بنت يقول لنا عايز مش عارف ود عشان نخوض منات يدير وده بنت يقول لك مش عارف مش عارف سبحان الله ولم يده مش خالص يقول لك أي حال يا رب يحني و في الأمر يعني إنسان أخونا يتقى ربه وتواربه أعطى لحكمة ومنع لحكمة لتعرم حتمة إمتى متى فتح لك بابة فاهم لكن في إنسان الله عنده فاهم عبد الله أولو ما يطلق حقا بالمصيبة إن لله وإلى اللهم, اللهم أجني في مصيبة يخلق لي خيرا من حكمة. يعني عام لحكمة عالم أن هذا وقع لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ربي لطيف لما يشاء خلاص يكتبي ينطق صحابه القضاء هو القدر خلاص قالوا واحد وقال بعضهم اتقضاه وما تضرغ الله تبارك وتعالى القدر وما ينزل خلاف يعني هذا الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء والجزئة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجزئة من أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في آثره فليصم براحل به بذكرنا ربنا قدر خلاص والامر ده يقع زي طيب وربنا سبحانه قدره ومولى الرب تعالى زيه زاد لو في اموره مين ساله في اثره خلاص وايه حاجه حاجه ان يبسط الله في رزق يعني افرض دي رمال زياده ده نزل ملك كتب رزقه واجا وعرو شقي ليه ام سعيد لما ناخذ نقول ان الكتابه كتابه الانواع كتابة في اللوحة المحفوظ، هذا لا لم يطلع عليه أحد لم يطلع عليه أحد وكتابة أخرى وهي الكتابة فيه؟ عندما أتي الملك وانت في بطن أمه، في صحيفة الملك وكتابة سنوية لكل إيه؟ كل ما تفعله أنت كلال السن وكتابة يومية وطبعا ما وافق اللي مكتوب فين في اللوح المحفوظ صحيفه الملك الملك لما طلع على اللوح المحفوظ فقال العلماء ان مرتقب ده كانه قال الملك مثلا الملك اكتب مثلا ان فلان لو فعل كذا وكذا من الطاعات بدل من عمره 60 يبقوا 80 كده وصل رحم والى لم يصل رحمه يبقى عمره كام سبتين سنة. خلاص؟ الملك لا يعلم ما في اللوحة المحفوص ولا يعلم أيضاً فعل العبد. هيختار إيه؟ هيعمل إيه؟ خلاص؟ فهي العبد وصل الرحمه. في عمره كم؟ تمانين. هو أنفق اللي مكتوب في اللوحة المحفوص. خلاص؟ وهم اختلفوا معه. لأن الملك بصل لا يعلم. لو لم يصل رحمه، كتب عمره 60، هو آفق برضو اللوح المحفوص، لأن اللوح هذا لم يطلع عليه الملك، ولا الملك يعلم أنت ماذا ستفعل، وماذا ستختار، خلاص؟ طيب لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء ده سبب، دعاء هذا إيه؟ هذا سبب، نقدر المولى تبارك وتعالى أن الدعاء يرد ليه؟ يرد القضاء، هذا مكتوب له المحفوص، خلاص؟ حديث لما شفته قلت الحديث بتاعه حجه ادم وموسى نور 3 صفحات لو راح حاجلت 2 و 3 انا قلت فيهمش الثالثه انا بدور كده ماشي في خلاص كنا قلنا, قلنا, قلنا, قلنا, قلنا, قلنا, قلنا, قلنا موسى لما لما احتجاج على ادم احتجاج عليه ولا بال... ولا بالخروج من الجنه فقال له, له أن ربنا هو اللي رتب ونخرج عليه على الأكل الأمر الثاني قلنا فيه حاجة اسمها الكسب وحاجة اسمها القدر ربنا تبارك الله تعالى جاعد من إن فقدر أنك إن أكلت تشغع إذا شربت ترتوي فكسب سيدنا آدم عليه السلام ماذا فعله؟ أن يأكل أكل من هذا كسبه طب والقدر أن يأخذ من الجن طب الكسب اللي ربنا تب عليه بقى بقية القضاء أنت تمثلونا على حاجة ربنا تابع عليها فيها خلاص تابع على كثبي أنا اللي اكتسبته أنا تاب الله ربنا تابع عليها فيه ولكن ما تاب عليهم منه هذا قدر, قدر قدرهم والله تبارك المحال عليهم خلاص الأمر الثالث كنا أن في احتجاج محمود واحتجاج مزمود لما تحتاج بالقدر في زنب تاب العبد منه أنه من ده محمود طب تحتاج بالقدر في زنب أنت مصر عليه وقعد فيه. قلت ربنا كتب. ده دل... لحتياجة ليه؟ المز... المزموم. لين احتياجة المزموم؟ ربنا لم يعلمك. ماذا كتب عليك؟ قلت لي عرف أنت مكتوب عليك إيه؟ خلص. قلت ربنا وزوح بي ذك عليك. وربنا طبالك وتعالي. طالما كتب علينا وعرفنا. دخلنا النار ليه؟ الجنة. ال... ال... ال... النار ليه؟ طب ودخلك الجنة ليه برضا؟ دي راح تسأل علينا. ليه؟ فعلا فيش فيس اسئلة اخواني ما تنفعش هنا ايه? طب رسول صلى الله وسلم نهى عن الكلام فين? في القدر. ده من هي وعلا. بس الكلام ايه? بقصد الجدال. قصد ايه? الجدال. قصد يا شيخ روحنا طبعا. انا وانت لك اهو فصل للمسألة. مجلسنا ده بايه? القدر, القدر الله. القدر الله تبارك وتبارك. وده مكتوب في اللقاء المحفوظ قبعناه كل قلمة يطلب كترع السماوات والأرض. خلاص? نكتوب هاده المجلس. انه فين حاج واسهفه اتفضل ايه ان القدر يبقى دايما الانسان حتى لو وقعت عليه مصيبه نعم المهم ايه ان القدر خيره وشره يعني, يعني شر في القدر نعم لكن الشر هذا ليس شر محض ربنا لا يخلق الشر المحض هو الشر ليس اليك إنما الشر هذا الحكمة. يعني إبليس شر محت. ولا فيه خير؟ محت ولا فيه خير؟ فيه خير. ليه؟ إبليس ده تعرف المؤمن من الطائع من الكاذب من العاصر. فتنة. فتنة وابتلاء للنفس. وفيه الخير فين؟ النار. شر محت. لا. عشان يخوف بها عباد الله المؤمنين انت حاطب انت حاطب العقابة اللي عاي عشان قطر ايه؟ تضرب ابنك يعني عقابة ليه؟ قول يفلح انه هذا يبقى الناغ هذا ما هذا يرى وردعي لغيري وعندما طول الكافر هذا الحكمة اربما تبقى تفعل حلص؟ لكن لا يخلق الشر ليه؟ المحب حد ما صد أذكر ما حقولنا من أسماء الله اللي التي, اللي التي لم تتبع اسم الضار الضار هذا؟ الضار تأتي في الأسماء المشهورة هذا لا يصح أن يسمى المرة تبارك وتعالى منه لأن لم يتبع أن المرة تبارك وتعالى من الضار بل هذا أطول لائف أن يسمى المرة تبارك وتعالى بالضار خلاص؟ بذلك كنت شكتين في الدعاء بتاع الأصلية الصواح ومساء بسم الله مليس. الذي لا يضر معسم الشيء في الأرض والسلام هو السميع العالم نعم من حيث والله انا عاكله الا الرياضيه ومع عقاقي للفهم ومع فتح عليك باب الفهم كان الجنون هو اي عطاء سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك شاء الله كنا درس بكره العصر في كتاب المغرب العربي على السنه المشطور ان شاء الله